الآن نصد وإياكم خاشعين إلى تلاوة أطرة من كتاب الله الكريم وما تيسر من سورتي قاف والرحمن وهتلوها علينا أقارو شيخ محمد صديق من شيئوي من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد a ti 啊靠 شهيد الله مم. الله الله يا لقد كنت في غفله منها فكشفنا a oh. وجاءت كل نفسي real وقال قرينوها كفار عنيد من ناعل الخير من ناعل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي لَقَرِينُهُ رَبَّنَا نا الله ينربعيد الله الله الله سبحان الله محمد ها ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ذلك <تصفيق> <تصفيق> وكم اجلنا قبلهم من قوم ننم اشد من بطش فنقاول كان له قلب أو ألقى السمع وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وَستَمِ يَم يونَدِ المُنَذِ مِ م كٍَ قُربِ يوم يَسمونَ وَيحتَ بِ الحَد قِضَكَ يَ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم ما تشق قل اشتركوا في نَحْنُ عَلِمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا من الله <سؤال> الله سبحانه النبي الله صلى الله عليه سيدنا محمد الله ليلى وراه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 نحن الله نحن نوأ تَمْسُو الْقَمَرُ فِي حُسْبَانٍ وَأَنَّهُ يُمَاشِي جَدْوَلَ يَسْرٍ وَالسَّمَاءُ un 129. ذات الأكمان والحب ذو العصف الله عنايه من ايات الله البينات على ان قرؤ شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورتي ق والرحمن